بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المضى فجعله سائل احوى سنقرمك فلا تنسى الا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى وليكرك للمسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى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 صحف ابراهيم وموسى